بسم الله الرحمن الرحيم ق ق والقران المجيد بل عجب ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب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 وَنوا في خاف الصّور ذَلكَ يَول وَعد وَجَاءت كلُ نَفْسَّ عَه سَائِقُ وشهيد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 القي يا في جهنم كل كفار عنيد منناا للخير معتد مريب الذي جعل مع الله الهن اخر فالقياه في العذاب الشديد. قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أقْوَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قُدِّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا يظلم من للعبيد يوما نقول ني جهنم ما هذه تنأت وتقول هل من مزيد واذلفت الجنه للمتقين غير بعيد هذا ما توعدونا لكل اواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخنود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنِ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ اَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ وَلقد خَلَقنا السَّماواتِ وَالارضَ وَما بينهما في 6 ايامٍ وَما مَسَّنا من لُغُوبٍ فَاصْبِرْ عَلى ما يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمسِ وَقَبْلَ الغُرُوبِ